هل نبني للأمة مجداد يا وطني يا وطني خذ منا عهدا يا وطني هل نبني للأمة مجدا <تصفيق> يا وطني العلم سنرفعه فالمجد الشيد لا يهنى عين العلم سنرفعه فالمجد الشيد لا يهنى وطني يا وطني, يا وطني يا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 العلم دواء للسقم العلم جلاء للظلم العلم دواء للسقم العلم علاء يسمو بالامه فوق جميع الامم العلم علاء يسمى بالامه فوق جميع الامم الوطن العلم امان للوطن الوطن الوطن وسلاح في اعتل المحن المحني العلم ومان للوطني الوطني, الوطنى الوطنى وسلاح فى أعات المحني المحني المحني يحمي من فكر منحرف أو منجرف أو مرتاني يحمي من فكر منحرف أو منجرف أو مرتاني أشجار العزة في زهوي يا وطني بالعلم سنروي أشجار العزة في زهوي ونلملم شعث حضارتنا وإلى الظل الوارف نأوي ونلم شعة حضارتنا والى الظل الوارف نأوي يا وطني يا وطني قد شع الامل الامل فينا ولقد بدت السبل السبل يا وطني قد شع الأمل الأمل الأمل بينا ولقد بدت السبل السبل ما سلك القوم طريقا واضحه يوما إلا وصلوا ما سلك القوم طريقا واضحه يوما إلا وصلوا يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطني يا وطنى يا وطنى يا وطنى يا وطنى يا وطنى يا وطنى يا وطنى يا وطنى يا وطنى يا وطنى خذ منا عندا يا وطنى أين يل الأمه مجدا يا وطنى خذ منا عهدان يا وطنى خن منا عندا يا للامه مجدان يا وطني يا وطني, وطني خذ منا عهدان يا